صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان مَا غرك بربك الكريم الذي خَلَقَكَ فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركمت